فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 111. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 113. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا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 قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح.دقق خير المساله وخير الدعاء وخير النجا